بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَطُولُ أَجَلُكُم مَّا لَمْ يَبْدَ أَأَيَحْسَبُ أَلم يَرَهُ أَحَدٌ أَلَم نَّجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَبْنَا لَكَ مِنْ نَجْدٍ وَلَا يُقْطَعُ الْعَقْدُ وَمَا أَجْرَاكَ مِنَ الْعَقْدِ شَتَّ قَطْعًا أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ يَوْمَ ذِي مَسْغَبٍ يَتِيمًا لَا كِنًا زَامِطًا كُنَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ إِلَّا إِذْ أَصْحَابُ الْمَيْنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَسَأَمَةِ عَلِمْنَا هِنَّارٌ نَّقْعَدُ